إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلن وما أتانا نوديا يا موسى إني أنا ربك فاقلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا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 قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقوها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضنم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري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 انقذ فيك في التابوت فقذ فيك في اليم مثل يلقي اليم م بالساحل خذ وذو الليل وذوله والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَرَّبْكُمَا يَا مُوسَى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما هذا القرون الأولى قال علمها عيد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا عن عامكم إن في ذلك لآيات لأننها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى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 قال لهم موسى ويلكم لا تَفْتَرُوا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خَابَ من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة قالوا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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أن أينا أشد عذاباً وأبقى قولوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه من السحر والله خير وأذقى إنه من يأتي ربه مجرما فإنه جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ زَرْعًا سَوِيًّا لَّا يَهِîنُ وَلَا يَخْسَبُ ذَٰلِكَ كَانَ آيَةً لِّقَوْمِهِ وَمَا كَانَ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 ومن يحلل علي غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه رضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسما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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هم من أوزر من زينة القوم فقذفنا فكذلك ألقى السامري فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَلَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولقد قال لهم هارون مِن قبل يا قوم إنما فتنتم بك وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قَالَ يَا مَرْيَمُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتِهِمْ ضَلٌّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَاَصَيْتِ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 قال رسلت بما لم يرسلوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهالك الذي ظل طاليا كيف لا يحرقنه ثم لنسفنه في اليم من اسفاه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 وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينثخف الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا لتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يعلم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَى تِلْكَ الْأَجْهِهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَ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 فَقُلْ اَيُّ ذَا يَمْنَعُ رَبِّي وَلَا يَخْرُجُ عَن حَقٍّ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَذَرَى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 إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان نزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع مِنْ من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى